حاجة حاجة حلوة حاجة حلوة في حياتي انت وحدك اللي خليك الوجوه يملح وامنياتي انت وحدك كل حاجة حاجة حلوة حاجة حلوة في حياتي انت وحدك اللي خليت الوجوع يملح حسي وامنياتي كنت قبلك هست حياتي عسفي وحلا اغنياتي انت وحداك بسمتي ودحكت حياتي عسفي صحيت في حاجه وكل حاجه في حاجه كل حاجه في حاجه كل حاجه, حاجة, حاجة لو انت كل های موسیقی حد يملا مكانه انت ليا عمري وحياه انت وحدك في هواك وفي حنانك انسى حزني وكل اه Honey! <laughs> سي اسال ابل حبك انت فين انت فيه فيه نفسي اسال ابل حبك انت فين انت فين وانا فين